يستضعف طائفا منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمته ونجعله الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهمان وجنودهما ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي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 وقالت امرأة فرعون قر وعين اللي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسا أيه فعلاؤنا أن تأخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لكادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن تنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى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 فلما ان اراد ان يبقشب الذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس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 فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائف يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القاء مدينا قال عسى ربي قال عسى ربي أيهديني سوا السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسطون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ, فقال رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ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 قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنت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 وَأُبْمُم إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ لِرَبِّكَ إِلَافُ الْعَوْنِ وَمَلَئُهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقَنِي إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون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 اهن غيري فانقد لي اياها من على الطين فاجعل لي صرحا لعلني اطلع الى اله موسى واني لا اظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمتي يدعون إلى النار ويوم القيامة لا يصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنتهم ويوم القيامة ويوم القيامة هم من المقبوضين Amen.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 فانشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كُنَّ تَثَوِيَّنَ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ تَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنَّ تَبْجَالٍ بِالْقُورِ إِذْ نَادَينَا وَلَا كَرْوَحَمَةً مِن رَّبِّكَ وَلَا كَرْوَحَمَةً مِن رَّبِّكَ لِتُذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ النَّذِيرِ مِنْ قَبْلِكَ مَا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى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 وقالوا إن التبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرا من آمن يجبا إليه ثمارات كل شيء يجبا إليه ثمارات كل شيء الرزق من لدنا ولكن أكثر لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بقرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين.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 فَمَنْ وَعْدَنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مُتِّعْنَا هُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِم فيقول أين شركاؤي الذين كُنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبروا أن إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، ويوم ينادهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟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 إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، فلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم.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 إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم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 ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين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 سَفَّبِنَا وَيَكَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ شَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ شَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا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 لا إله إلا هو وكل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون